كذلك الله والامام كالدوا ورا بو نان فرضني واليمه واجب طلاميدي توا ويقدم السابق ثم الاقرب بابا كيزو ترى هتو بدم دعواتك وا وتي مالك مالك الدرقاي مال طن ونزيك ترى اول باش تربو because he has brought Oohjah that we carry on. And if he behind the sword and he identifies him, then he 5020 yearssource. But you what he needs to do if God requires you Ilsni wamadadaddi of cares ours this will allow for orders to be penalty. There is an possibly شأنا برأسي سُنَّةَ كَمَرْدُونَ حَقَّه زنده بكرته بردني بوق بصالانه شاي او حفل أو مفلانة يعني مشكرا و خوارد مشتى كذكرت يعني بدع شوني او سُنَّةِ جرتها توه أَعْرَفْ خَلْقِه إهتمام بمش سُنَّةِ شرعِ إبدات هم هم خير أحكام العقيقة عقيقة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 يارك هذا كاش مقصوده يعني انسان بكيفه خويا بلا من شرشه بروج عليكم يالا نور رايكك يالا شان زايم نور رايككم نخيط او كاع تحديد كردنيه او كاع ثانيه مقصوده شرعا بويا لو يا, يا بو نكرا يالا بروضعك او او واجبه او حق لصرناك وفيه يسمى من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 But if that scares his pouch, change the health of the patient... ...we give this therapy all the way... ...and our dejlands can be registered for the heart. So we need to give birth to the physical trauma... ...so if we see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 في رمي خالص وفرمت شايف القبر والجمال الله وقبر عن عند فيس أو كقنص دايل عتير من ب براصي عين زر انسان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 Someone wants to judge those individuals who had sins for their labor, They only took it for themselves and started leaving during chor Arrow, Let the cycles of God himself began dancing There is no fuel in here. if كذstru� Were used in making money So in person saying firstly who got here This person has also kept running for himself برأ أو كرم برأص فيرة درست وإذا باع الوكيل بزيادة توكس يكترد الوكيل خود شد بيفروشة لسعر دكانه كي خود جات نافش تد بيفروشة يا موبايلك تقول له موبايلم بيفروش على بازار أو يفروشة بنرخة زيادة لو يكترد توتة بون نبي فروشة وإذا باع الوكيل بزيادة على ما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 او ان اتوانی به فروشی گزا ترش فروشت بوخات بیبه او جائزه به مرجع خلطان دننی برنامهری و اذا خالفه الى ما هو انفع اگر فسوانی موکل کی کرد بوشتک لوی گو اموتی باشتر بسوتر او الى غیره یان بو غیری اوا ورضى به صحه کبره موکل راضی بیت او صحیحه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 مانعك نبت ببتا راجل أو شخص توكيل كسك لا يحسن التصرف يانكسكا عليه الحجر حجري لسبب عين إفلاس قال قاصي حجري خصوة تو برشوف الله يا كاتو اي فوتينيه اي دوريني معروف بارك الله مسجلوا وكيا كسي في الموافقه يعني ما تبدلوش الى الله اللهم ما غير كسيكم راضي بهينا درسنا كتاب الضمان اي الكفاله كسي بيت الكفيل ضامني كسي كيتر علاكاكم من كفيل يدكم ما قراو او حقيب ودنه هنا من بوتي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 ام وكيلة يا ام ضمينا تواني بجاردني او حقوق زينبو اقرتو ولعي كسي كم لبروي او بر برسياره لبجاردني مالكه اگر كسي دوهم پهل نصرى ين كسي وكيه كم تي تو يخابه كفيله كم غره من خمد ددمه او دغرتو ولعي او حققي خو ولور دغرتو ومن ضمينا بيحضار شخصين اگر كسي وتي من دب موكيلو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 يعني جردوكاس يا دولا يعني دو طرف دو على الركوت نلصقه وي كوا حلالك حلال كان يا حلالك حرام كان صلح كان جائزة صلح كان جائز نية حصل حيه بطلة زوج جرمت شتاني نا خلكي عشيرة كي كشونا كقيل نا على دو دو طرف دو عيلة دو خزان دو بدر دو سبب تين اتفاق كان لنصبر رشط كاتفاق كان شيء بطلة بونم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 قرض زکان خاتم دای قرض هم کړه په پیغمبري خاصه فرمي برن باخه چی په ویا او کہے آمده بیبنو واقعي تري ګردني آزاد كن بوتي قبول ماندی قرض زکاني او عبد الله باکی جابر معلوم بو او که بقد مجهوله پیغمبر خاصه فرمي او ک بقد باخه کو هي بیبنو سترطا وچ سناکوت او ګردني آزاد یعنی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 I'll give you peace in theurry. All day of each semester, you'll rise to Jesus. All then, G�� ion etienne theazy things, All the witch waits ما defend, And the wizard needs to defend. deep Naah, gesagt, I give you peace in thelock. fits the peace in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 كسم دعائي للرقمين قلهم قرض جمر وصدا زارم لا تا قلهم صدا زارم لا يكسرك دبر ولا على ملين يعني هر كسي حال كرا تحويل كرا ولا كسي دو لمن فاليحتل باء أو حوالي قبولك وعجبه وعجبه نسم دعائي حققيه وإذا مطل المحتال عليه فقال كسد هم مماطله كردم روبانيك وتجيب روبان زيمان بيقول روبان زيمان هيك لا ورسال يا يا او او يعني مفلس هيك هذا كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. او که سگه حالک را تو نه بچتو بلای کس یکم لکا قرض درو کاوری قرض کورا یا هیچ فاری نی معلومه ای بابا الله فیکم هند بس